يكون المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا تليت عليهم ايه وعلى ربهم يتوكلون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 كَمَا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين لك ان ما يساخون الى الموت وبم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 ان الله عزيز حكيم اذ يُرْشِقُكُمْ نَعْسًا اَمِنَّ ثُمَّ مِنْهُ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ وَمُرِجَ ذَا الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الذين آمنوا. أُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ رَسُولًا ومن يشاطق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو ألم الله فيهم خيرا لأسمعهم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 واتقوا فتنة لا تصيفن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخوفكم الناس فاواكم وانيذكم بنصره فاواكم وانيذكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 17. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم 18. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 117. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 118. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ ۚ يَجْعَلْهَا لَنَا عِقَابًا ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن 119. والذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 110. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إِن يَمِزُّ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنْ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَاطِلَهُ عَلَى بَاطِلٍ فَيُرِيكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الخاسرون.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 فَإِن اللهَّه بِمَا يَغْمَلونَ بَصيد وَإِن تَوََّفَلََمُ أَن اللهَّه مَهُكُ نعم الْمَول وَنَِعْمن نَّصيد وَلَم أننَّ مَا غَنِمتُم شيئا فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمان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 وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْأَحْزَابَ إِذْ لَقِيتُمْ فِيهِ أَعْيُنُكُمْ قَنِينًا وَيُخَنِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الأمور.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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصبون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا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 تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْأَمْنُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ادَّعَوْا آمَنُوا وَلَمْ يُفْتَنُوا وَمَن يَتَوَكَّلْ على الله فإن الله عزيز حكيم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 يَدَكْ بِآالِ فِرونَ والالَّذينَ مِن قَبِلِم كَسَرُوا بِآياتة اللههِ فَأَقَذَمُمُ اللهَّهُ بِذُنُوبِهِم إِ اللهَّ قَ شَددُ نقَ إِ اللهَّ قَو شَديد ل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 كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَذْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الذَّوَاتِ بَعْدَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الذين آهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن منهم 119. وقوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 110. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَكَمْ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ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 وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن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 وبي وحرض المؤمنين على القتال اي يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم 100 يغلبون 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون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 لولا كتاب من الله في سبق لمسكم فيما اخذتم معذاب عظيم فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرائي يعلم الله في قلوبكم خيرا اي يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور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 119. ومن أعصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير 110. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا سُنَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ماكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم